قالوا لئن لم تنتي يا نور لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فضحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجينه ومن معه في الفلك المشحون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 فَتَقَ اللهَ وَعَابِدُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبَنُّونَ بِكُلِّ رَيْحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَضَشْتُمْ بَضَشْتُمْ جَذَّارِينَ فَتَقَ الله وَاثِقُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأُيُونِ إِنِّي عَقَابٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ عَمَّا من الواعرين أعلم بالله أستاذ جميله بسم الله الرحيم وقبل الله يا عشا حين معاه وآيات ذا وقلوا يا كوية سبنات وقمدها صورة الشعراء قال سبحانه الله وثلوه قالوا أن من ذله موسى يقصروا في الشيء وكسروا جهي ذاتك الله جوابتوا بركة ويهي لا يقول قالوا وحيدهان قالوا من نور أنه من وميع مكورهما لك هذا والطبع والحال والطبعك في الراعان الالددون بقوة النقود دول سنو قوة النقود والسيئة وفقردة هاي وبساكنت هاي قبل كيركد الشيئة وضتوا اللي ديان وقوة النو عاصة اياه في الراعين. مين في الراعين. قال من ابن الرسوي وما علمي وعلمي قايب فيها بما كانوا وحيهين عن عقاده يعملون اخوة سمينة محاق نيقق adda tavel yir yihin oo xawle yir yihin oo dadka ay qorsadaan ay liidan waxa aniga waxa ilaaciyea waxa ilmiga amal ka ay yiin kuwa sameeyay iyo qalbiga waxa ku jiriyo aniga waxa Ilaahay iima dhalana subhana wa ta'ala ya ويش يقول انت اكبران او الهي سبحانه وتعالى ما في ري ورسولك الى صوركم ولا الى اتادكم ولا كانظر الى خروفكم وعمالك روحان شويتي سو قرق سهيو واملوي هيو وبوري هيو يا سوك يا جيرتي الى الهي ما في ري وصمي او لطاقه وصيئه وضضيه وكبه وصوراينه وح أنا أقول أحبا فايقا ما تقولون إن حسابهم حساب طول ما هاني ما حسابهم ما هاني إلا على ربي ربي يدوشي ساموني لو تشعر هذا دكتين إلهي بالله حساب طولي أنا أقول راحي صان كاعي يخدع عين كريئة أيها الله إيه درج يبكي يخدع عين سوده ويهي وإن تاكبن حساب طولي إلهي بالله حساب طولي يقول حيليا أنه far qodna waa dadka liita oo saas ah oo yar oo maal ka yaro sidaan u balaxanaayeen oo asodona banaaya ka bixdo oo waxay rabaan inay kugu xidhoona way waxa sheebeen wama ana anigu mihiin nabin noqii bi taariikhil mu'min aadaka ilaahay rumeyay aniga israacay ci caaynaan ila iska ceyri weeli rasuulku saaxan saas ee annal qabeenka ah in dadkaas aan madaxda ahayn dadka aan is waweynayn jirin kuwa sahayn marka aanu cayrin mahay in ana ma ana anugummihi illa annadirun mubin digan muuyan oo abd waxaan tadigaya waxaan sheegayo waa wax qaar u xaydeen la ilam mar wala hadadan ka hari ya nuqut wax aan noo sheegaysa iyo wadaaaysan tiin iyo sanjaro iyo waxa hadadan naga deey ya nuq noo xaw rag tacuunanna waxa la aan neel marjumina kuweli diru dagaxdan kugu reejiyay qala wuxuu yinnaynu saddiya saddexba dayow in qawmiki kadduu markiba ma ha waysad halkaan aan iyo فالبيت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كنت كنت سنا أو كنت ندمت غالباً انت يوم كنت سنا أنت وياي مركوا يا مركو دعووني لو يني مغلون فانتصر أنا ولا يقعد مغيرة والدين توهيل قالوا ما لنا عروي رب يا هرب هرب يهونا قومي كذبون ويبيني ففتحنا كرا سجني بيني تفاهيل يوبين أم تحوارة فتحنا سجني إلى أن كرا صار إلى أن كرا ونجي ومن بتكني بالباد معي أنا جالج جرب أو معلم مهينك كم يراه فانجيناه وابد بالني ومن بدكنا وابد بالنمعه من عيساها في الفلك الدنيدي وانكوب بالبين ده حياة عالم شون لبويه دنيدي بفريه مخلوق أصلا أيه ذكر يوم صلاج الصقادي وش يلاي أوراده من مخلوق وين ما له بيه ثمانية دول مركز يحكي لكم دوالانه ثمانية دول كيه وقول عيسا وحتسى او ما كوجيرتو مخلوق ا ميدكر يميونتاو سهل كوبه سي فرمن في الفلك المشحون بان كوبد اسا هيي ددكي رميه وحان دونتي قنا وان بعد انت عن بدباين لا اسا هيو ددكي راعي الباقين قوه دمبي و انت انت كسهرت اسا هيي انت رميت واي إن في ذلك الايه وما كانت للمؤمن وين ربك اللي هو العزيز كذبت adu irad al mursaleen xuso shii bayeen fasul umad dibe saaso xuso dan bayeen xuso wa walaalaysku aqeeda way wa isku diin way isku waxbay ka hadlaan naxnu maashara al الله iyo rasuulku dii jalalalahu wa sallam aawlaatu alaat umhaatuhum shata wa aabaahum wa waxaan nahay nin dowr weyn qaab oo karey caruurti baan nahay rasuul sallallahu alayhi wa sallam مركة حاجة عقيده كل جود، أنا الله أبي كسر ما قال اللهم في الوقت قال الله ما عينه. لقى قال إن سرنا مو منبوه، حجة مركة دار الشرعي وراء قواعده، جودن على تطقم. لقى إن كوردون وقواعده اليمن ويحقق كل كلامه وعاود. أو أم وحال sada khiree haba araba haw iyo waagood oo iskudliga iyo rasuulka naxariista sallallahu alayhi wasallam oo isway kaalna ajnabay oo labaduba dhulka arabta ay degaan oo ayano saalixna wuxuu degan tiisu oo magaalo u رسول امين انا هاي الهي بحي سواء فتقول فاتقوا الله هو اعطيهم اعطيهم كعب صباح وما يسألكم عليه وحانا اين شعر اين يدينتا انه ينكسوا الام هايو من اجلي اين اجليه الا على رب العالم عد ان اجليك اكرب هو الهي عالم خبقه قد تطنو مارك اي اي امبيادو كل انتا اسكتها عام او مدول باوردو الهي عابودة با مارك اللوكر دوما يا شرائع دو قروى الوحبين قابي قابي ق dulka sidee jiraan aqtab noona madde saaysan bi kulli fa'in neelkasta oo sareysa ayatan gurii calaamado weyn oo meel foga soo muuqdo neelkada saaysan taabatu hin ku ciyaaray oo dan aan kala hin ciyaar iyo qasata laan wax u jeeddo dadka in ku jiran neelkada saaysan ciyaar oo sarey maasi marka xagal وَاذِكَرْنَا قَبَنُونَ مَدَسَايْسَان بِكُلِّ رِيحٍ مَالِكَسَهُ أَوْ سَارِعَ آيَةً عَلاَمَت إِنَّ غُرِّي عَلاَمَتُهُ وَيَنَبَدَ مِكَ رَطَبَتُونَ إِنَّكُمْ خِيَارٌ وَتَتَّخِذُونَ مَصَايْسَان مَصَانِعَ مَصَانِعَ بِالْمَصَايْسَانِ غُرِيَ إِلَى بَيْرَةَ وَحْدَن لو مدي الدنيوحة على السطح ضمتها إنبر لكنها حتى كأصمايس السطح رسولنا صلى الله عليه وسلم مدين وفدي وقول لا تتخذ ضيع فترغب في الدنيا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضيعها في الصمايس صنعين عدومك بعد جعلنا إنسان ما أدريها بالصدق قل أرجع لصيّ والجو قريب لكن الصقك دقت قريب تربى الناس أنت صدرنا صمايسلما وضيع وحول رسولك صليب أدنك الجعان شباب أدنك لو جعان وأرجع الروبي أدنك الج جعل... إلائي الجرام هاي أو لا ورجعين قلبي استومت رم دو أدنك الجيل كي في قلبي أكبر سوء إلائي الجيل كي شاب بحر يوم أو يراني إلائي الجيل كي في قلبي أكبر أدنك الجيل كي شاب باباي مركسات درت الصي الجيل كي شاب ما له الحكاية غديو بار وحان لو بانه وتتقدون من ثلاثه سنه المصانع حث ان 100 سنه غديو مسان بار مسان لعلكم تخرج كأنكم سيئين تخرجون ادونك كواري ولماي ادونك ورجي جويسان بدون ملانس حتى سمينك مالو ولا مقري بكدس مالو المخاط كماينك مالو مقوحد وإذا بدشتم مركه بدك الطواني سنه وحتاي سنه بدشتم مقواني سنه يب دايرين سن ان حرس اون حاريج ان كوجير مير تقاب تضبط العقابه سان عقابه سان لا دوحي اه ان كير بدن من شد مننا قوه بيني يان نغ خوغ بدن نويد نغ خوغ بدن باجيل لم يخلق مثلي ويينن دير كرص صراي الا يحوي يوق قال ذلك لوما اولن واذا بدشتم مر كالعقابه سان بدشتم جبانينا ايدينكو وتقوا الله واتقوا كعبس الذي عله امدكم ايد نسيه وايد زياده بما تعلمون واحد يكن يا خويك يا الله يا تراني في الله يا مالك انسيه الله واهتان يا يسيلن الهي إله وحا انسيه الذي امدكم في بما تعلمون واحد على وبنين عررت عليه واكثر ربطن حوله هودي وجنات الالهين بديء داره وديون الاله او وحرامه تدفع المصانع غيري وجنات قالوا وحيدا انسواهن علينا دوش نرى وحاو السلما او حتى هددنا وعدي ذو النوانس ام لم تكن هدارا نقننا الوعدين فو وعدي اشخو مدوم هدد نوانس ايه هدنيك كلا مرنا وحقاق عالمين فصاصة كبيرة هذا ما هذا ما هو وحنا انسواهن الا خلق الاولين ضدك هورا لغن فولين مولين اعضي الى كنن كسو انا نبارسها وسط مايسا انا نضدك الليينون اسعي قابنا انا نحوق وحور بغشة جنون الجبارين نقون ووحي ابيالك نسوين إلا خلقوا الاولي وضدكوا هرا عاذب بغن قوي دينتو يضدك انك انك نقوف الرئينا بغير ومن نحن بمعذبه الهي نمنا عذابه ننا عذابه قالوا اكذبوه رسول القاضي ويبين فهلكناهم وين هلاك نجل ان في ذلك الله عاذب وحا كل و حق صغن اياتي عبره قصته هي كعب وما كان ما أكثر اكثر من, من ربك بدن قد مؤمن ايات ما هي نقوم ربك رب اللي هو العزيز الرحيم وخشاف كانت كذبت وي بينته على غيرته المستنخص وي بينيه في وقت وي بينين قال لهم كويه اخوامك لا دشه ورالك مين رسول الله عليه هل كاثوا اشوارا نجم مدوال بيله كعصيله الله عاود فاتقوا الله واطيعوه مدوال بوك وما أسألكم عليه من هجن يا جيله وانتوا ايش كمت اتركونا بعد ما كردوينا وقرو البوحي اي فسارك كسمين جيل قال لنا ذا كسكوا ايو كرهوا اتركونا ما لا يدين كتغيه فيما ها هنا وهلكنا هلكنا اح انا يمكن امن هو وحا اجدان الدنيا او برواقد او المال او بيرى وح ما لا إذا إنكم أسكامل هتطرقون مرء إذا إنك في النهاون وحالكن دحين ساو وعنا نجي رق مالكون نعمله إليه يصير بعرض وحن صوص ووجه مال إيدين ديرين ما الفرع الذي تقع إنكم السنة وعندنا إلي بن أمين حالات في الجنة مال إيدين كتغياو بع رجال وعيون إراق والزروع زرع فعشناك دوان والنخل ثمر طلقة مرها ذو هضيم كمل تايب السلالة عن طريق عن عرش وشين هضم كده هو لا سبع فوضى جلعص كمل جلعص أو سبع عن تايب السلالة نقول العمر يعوض البدجيش والزروري وفهشمل التردون والنخل يستمر بعدين كتغية طلعة ثمارها ثمارها ملها الخضير من أي بسلالين وتنحتون ما خرم أيضا ميل جواره بره حجود بيوت عنقريو فارين هنا حالك كريم قو او عاد يقانسه بريها لو سنستو فارين حاله هين متكبر لو ذا ولو قسري انكم عاد يقانسه لو بورها يقورن جيرين واي waxay ku قوين ده فتقوا الله وعضعون ولا تضيعوا هاييرين عمر المصرفين قوة بدو الهي كبح المصرفين امرح لديناها ارنتو هاييرين والصدح ذي صغالك انوصه صعولون وكان في المدينة تَسْعَى طرها دي يسدون في الادواء يسدون وحكيانك هو القدير المثالف شيطان كهاش الدليل كوهس وضياشك يا مرح لدينا هاي اضععين ولا تضيعوا هاييرين الهي دينة يصيبونك فلاذ ربك في, في السادة أو بلاءك شرقي معاصرا يخربي ولا يسخرون ربك عن هجوم الإصلاحين معاصر ربك خربته والتعاون ربك حصلاحه إلى ما أدعانا وين السادة ولا إلى عاصية قارو الحين إنما أنت عبدنا المتصحرين قوة وحاطع إلى السحرية والسحرند طالبوا السحرية ما بسعي ما في ما أنت أدعو مثلاً إلا البشر البشرون بس أو مثلاً أنا وكارا فاتن نوكن في آيات آيات علامات نوكن إن كنت عبدا من السادات وأنا كوّق أنا كبرحسم أنا وكارينا طاي نوكن بيد نوكن في كربلاء مركز الجبيل إليه أصدر فصول كثيرة معلنة مركز الورع استقبل إليه باري ويبعوا حيدا لا يحب أن تقتل وأن كارث وأنه هالنوع وأنه وجه النهار تنازع كل بشوية شرواز كحرة سنوي له يبي سوس سنوي له يراوي هالشيء لا يحب هالنوع ضاع عين ثانه لا يحب عنه هالشيء النهار تنازع كل بشيء وكارث إن ما أنت إلا بشر مثلنا فاتن وراءه رعاية علامات أنفوجر على صورته. يوم كنت من الصادقين هذا من شيء قالوا في هذه تاني ناقص لا رائع وحيرات. قبل ولا امتحان الشرب مالن بيه وعندن يدو عبد. ولاكم يدكم وحليين الشرب يومين يوم مالن أبي تانكي معروف ليقان. هاش مالن كذا ولا يقان يدكم مارين ولا يقان. هاي ما نين مالن هاش عبد بيه. ولا تمسوها هاش عقد توانين بسون فناو هديرين حتى أقولها كل فنان على جرعي. حظف سوء خطة وطعم فيأخذكم وحائلا قوان هذا هشح حميثان عذاب اليوم ماي عذبك عذب كسر عدين وين يوم قعد عدين وين فعاقروها مركز هشوي دين وواد كيس وين عشان أنت بيه النجاح بين سامارين من بيه نادي بي فقالت مفسدين تهي مرتعشين وتشتغل فعاقروها وحين نقدان نادمين فقام يسمع صدق بلي السجود شن تيسن وياها ناوي كاسين كاس بودي ذي قارتم في داركم ثلاثة ايام صدح بالي واحد عني كتان يو واحد خري وكتان يو واحد طاين كتان صنيدل قرادة على كارك ناقض براق كوجد صدق بيو نرش غارته خلاص علمنا سايقون نقله ووري الحبسي عن كوجنا بناعي سجوب وأوره لام سايق لهم صدق النبي أدون كريما النادمين بين غل فأخذوا ملأ ما إن كأصحاب أدب بالقطعي إن في ذلك العاية وحق صنعه وحق سمن عيده وما كان معها أكثرهم عيده إلهي من ضد قبلنكم إلهي سبحانه تعالى ذي سفور قرآن كي أخوآها مخلوقة منذ ما يم وإن ربك اللي هو العزيز الرحيم كذبت ويبين قوم الرود رود قرديس على مصين خص فيها بيني إذ وقت جي بيني قال أخوهم وللقو لوطن على تتحقون إني لكم رسول أمين وتقول الله كل كلهم يغفر واسكوا هذا الو وما أسألكم عليه من أجل النجيل إلا على رب العالمين <تصفيق> انتا مركا يكسل نام باية مركا قدوا لنا ينطلع يقضي يوضينك لك يقرور باية كؤادوا يحاموا منكره أتأتون الذكران مركا هو أني براية بلايك باية أنا أثقها وينكر بسان أتأتون ما أتأتون جايشان اذكرنا فقع هو الرب الذي تجئان مال عالمين عالمكم له هو. وانت وين الى الذين اوركتكن يا رقعت والتدلون ما كت ما خرقه ما مخلوقي خرقه اوول لكم لاجلكم يمكن ذكرت ربكم ربي ام من ازواجكم ها وين بل انتم معها waxa gawo ah la aade inta laga tabo wixii ilahay kuugu talagareeyeen antum idinku qowm baan tiin aadduu iyo qiyadu talaabu dad haddii dibaatiina ha hatta aqal la taqoonanna waxa la kuwa laga daba waxaan joojisay adalku ugu daynin in aad wax naga sheegto oo naxeyso nayn karto dad baa kugu raacayow sadex toban ku cayreen oo ku saareen qaar waxii innaa loo in aanu li amareecoon ama ka hadl samaynaysaan oo liwaad ka mala qaliina koow araysan ban kamidahay aad iyo aad ban u من idin ku araysan oo nunaad u arayay rabbi xab مردم لهذا الكعصر شايفته وقبل حيني النجيبي جاء جاف إلهي هيجو أبدون كدهن كدهن رب ينجي وآهلي إيه الكيجان إله وبدباد مما إيه حمونا وحي الصمينة إله وحي الصمينة إيه حنة فنجينا وان بدباد النيه وآهرهونا وان بدباد النيه أجمعينا إلا عجيزا حوار مريان وفي الغاب قوي قوة حراية العدفة الكهرة يكملنا خطيب كوي العيال كمن نقتول <تصفيق> هكون لما دمرنا وان باب بيننا مركان الشقة بالدينية الكيسي على خي نكون دمروا وان دارنا مركو حلو ما من ذكرك أيو علب كركو يبلحون فصاعا وحاقو ماضي ما طرول منظرين كوي اللود تجيء <تصفيق> اللو انبطن لوجد تجيء علب كيلاه فاين طال يا مدرك والله يقولون ان حديثه يا خيره عدد وليه لا يحام داين إن في ذلك الله وما كانت ترمونه وإن ربك اللي هو العزوز كذب ويبينيين أصحاب الأيكات كوي كينتا ساحب بلغوها على المرسلين لا مرسلينتا يكفس لأصحاب الأيكات وقوم الشعيب آيكات وقوي كينتاين بحيان بايدا أما دولك ايد الجنائين باقوة دولك ماهو وعدي آدي يريس اتربين لا لا لا ب كذب أصحاب العيكة المرسلين إذ وقته قال اللهم بكوين على التلتقون مالك إياها أخوهم لمجد وسلم تقريبت الصادرات الحديثة موسى كبلا لكن صح ماوي من الكثير رحمه الله ومالك إلا أخوهم كش رحمه الله وكتش قال لهم شعيرون على التلتقون إني أنوه لكم إنكم رسولهم بان ذيناي أمين فاتقوا الله واتنعون وما سلكم عليه من اجل المجرية إلا على رب العالمي أو فلكين عن أي منكار كيفي بيان ملك إلهي إلهي إلهي إلهي وقرام وكالدوين يموت oo مدلم ملها مره الله يعيسي قد له أنم الله سالح ينبه الله يهود أوف الكيلة بقى هو فيه كواني ذاتك جنعة سيئ كور ديينو مرهي ذاتك حقه ذا كانو سقانين جيل أوف الكيل وحقه ذاكي سان هو فيه ولم يسرق وراتكونو هنطنين من المقصهين قوى ذاتك حقه ذا ما كذكر أبدا عيسان حقو له ما يصير أو حقي. كلها في الكي رثا بكرة أبدا كل هايان إجابي يأوفي من المقصين أقوى نسقامي لا تحقو هك نسقامي والذنوب كل بالقصاص ميزان المستقيم وعذارده ميزان طوسن أو عذارده كل لا تقول للميزان كمو ينظروا للمرحن وحبكك أقوانيو وصاد أنت أسرك الضادران إلهي كعب سنة سبحانه ولا تبخصوه هنسقى منينا الناس ضدك أشياءهم حق ولا هنسقى ولا تعتو فسالينينا في العادة الولك لا يسا مفتدين حالة فسالينيو عطى إياه فسد حتى الله نسقى منيو هذا لك حق وظهر لكي نسقني إلهي وحفك يا سبحانه وتعالى إن أرزاق لدخل الوقت كي يوم وملك صلى الله عليه وسلم عبد الله الحديث في ولينا يا رحى إلهي كما انقل يا وقتك لا يتعيان إذ كبيرتيا عبد الله نعره مع ماذا هي؟ لذي ما نسقنيان إلا إلهي سبحانه وتعالى وقعد كي يوم أنت أبارتها البلد أرزاق لكي تحتوي رسوله وحوالبور نبقى قائمة وأسعارك لك مجال هذا يقول لك بادي الله حنايه الله نسخة عنيه واتقوا الله كعب واتقوا الذي قال له خلقكم إذن عبوري والجبيل اللتاء مخلوق إنا عبوري ألولنا إذن كبير إيوه إذن كأي مخلوق طهر الله أبوري كعب صدر. قالوا والجواب من حصول القوادي إنما أنت من المسحري هو الله فتحلي بعض وما أنت مجهد إلا أبشرهم فإني أدن هم اشتر عن بيض بيت افيهين باي بيني رحى اله البانيين كل قد كل قد حي اسكوك لعصنعين وحاطها الشحر وملا صحراي وما هو صيوى ولمقه وما وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك وحنقوم رأينا إن لميال كاذيرين أكوا بيانت الشيكين أتحي إنوا بيانا أتحيب هنقوم الانساس فأسقط باي سوفي كي سفن جبلة هو من السماء السماء لكميضها إن كنت أضعطي من السادقين السماء انت القايفة النقوصة أدعوه أنا أمرك عالك عقوبة اختنوه أدعوه هون شيئ يصوره صوته قال المبي وحيو يدعوه له الشعيب رب يساب يبقى أعلم الوقت بما تعملون روحة 8 سن بعد 8 سن إلهي يبقى أكسفانه maalinkey gaaror ka aladkii aya qabsay inuu calaayo yuumu dhuluhu kaano waa aadabu yuumin maalin aladkii alakka suuulim wiin ilaah subhanahu wa ta'ala oo alad koodi maalinku dhacay kumaga aaday yuumu dhul waxa waxaa way dhayn او qowbaysu ugu yimaadeen markay dhamaan tood ku soo wareen neeshi ay daruurti ku soo daalay waye biyo qul Ilaahay subhanahu wa ta'ala biyo ku siiday kulul oo ka karsan kulalkay qodob baxteen naka aab iyoumul dholu saas waxow daruurti Ilaahay subhanahu wa ta'ala bogad oo ku soo deesay nar fakadbu way denye إنه عذاب كاشي كان وفها عذاب يوم عظيم ما لم يمين عذاب كيب وفها إن في ذلك الله وما كان أكبرهم مؤمنين وإن ربك الله العزيز الرحيم وإنه لتنفيه حركة وحاب الله يلنبيه وله يكسو الرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كتاب كان لك هو الرمي يا ربك نكبل العواني وإنه كتاب كان لتنفيه للعالم عالم تغبقي سوى الجين تشيو سو يا كتاب كان ساق هو الرمي يا وحي خرق يا انبيه خرق صق وغو ورمي يا أمدي يا وحي سود الجي الله سبحانه وتعالى عالم خديمة كتاب السود الجي نزل وحال السود الجي كان كان به كتاب كان وفرور الامين وفرور الامين فيه واجبه فروور اللي قدت ايه وحاق انت إلهي وسمحانه الكتاب كتاب انت نغوشه يا فروور وحى النفطة النورية ايو الهي اسوء ديو الجلال وهو وحي قول رسول مجره الا اسوء من وهو نحوه كان ايه قرآن قرآن كمسون نورية قلبه نوري سادة فضاء الله امه عباش رسط يمجل سيبه النص انوي هاي نزل وحالسه ده قرآن كان ودولك الليجم الروض الامن على قلبك كبه كسود النابوله من الحمد قلبه هذا ايو كسود ديجيلي لتكون صعب ام نقلطو. نبي محمد رضي الله عنه من المندرين قوة دجاود قوة دجاود صاروا من نبضته أنبية الدجاود إعلام فيها كدجاود سبحانه وتعالى كتاب كان قلب دجي باللسان القرآن كان أمر الله وراءه عرب يلقوه لاهو كسر الدجيين عربيين أو عربي أهل مبينين أو فصحاء أو عدل القرآن كف كسر اللغة فصحاء أو يقو فصحاء أنا عرفت القرش ورسولك الله al القرآن markii la qoray waqtigi uusmaan radiyallahu anhu aw bakkar ba bilalay ee sid hawaysan aasaan hamuusa qoray ee waa min baq على سكان qanawishay ala sukaan keenay oo loo iyo xaal ugu qoray waxa ka dhawra ku gelaayay oo kulliiba safaalada maalintegerayow maalin dil jiray ee ay dadka alka rabdan oo quraa abaagtayoo xifaad marka laga baa quraan badena quraan kuma qorayn nin walba ruu yaqaan quraan badena saaqto marka la soo jeediyay abuu bakr gaab muddana asalka iyo waxa nabii saxiidow iyo islaam galaway wax maayay oo gaarin maana salaam malgelay meena qaanan salaam meena ceyna islaam u dhigay meena rugan iyo wax ilaahay kitab kaseena ogu sheegay marka ummadan gaar balay arintii adbu quraaf kaafir magu la rasuul ka sawin baan sawinay aad iyo aad baloolo triid waxaan xadii madaxa ilaahay kheera doono yu أبي الساسو كان شرط إله لطوانين كما هذا هو فيهم بيراي أقدر تجاوئ التليال أو خير كان إلا وسيج. هذا خير كحجسي هو كمان ماي. أبي إلا هو ااا حجسي مهين. مركزات كاسلي. أب بوق أب كاس. إن بدلن بالوعي الوعي الوعي الوعي مركزة سوق جرادي. خير في استخارش لي. زيد قرب ااا من الطالب. ربي يلام عنه وأرضاه. مركا وحنكو هذا مركي هذا اسمان قري رأو من آخر نبوء صدره أو سيب حدوه قريش أنصار سيد مركا سوري هذا حسوك الأثنان قريش وين لا فاعول نهاية القرآن ك إيه ku كسرتري لقادات ما را لسوك أتجدد حروف أو قرابة في آخرية لأن القرآن كان في كسرتري سالسول كان شعري في الدواء له الجذور الصعاب نهاية إنما قد تكاييره متاهلها جزء ذا كونه طالب وكارل سوق أبطي وانصار وحيدي جان لقاؤه تابوه بأخر جريم. مركب حتى اتصال نسوق عليه ماشل سوق صارن قريش بعف عيب سوا خنجر. ما كم بخصوص القرآن كان بلسان عربي المؤمن واللهجات اللي بقريشة. اللي عربي عامه يعني مركب عرفتوا أي اللهجات ينكرين قريش بخصوص ده بلسان بخصوص ده. القرآن كان عربي وعربي هم مبينة وقال عربي وقال قد وحد البدون ودينو ابن رحمه الله وكتابة يساله رحمه اغتضاء السراب المستقيم لمخالفة أسعب الجحيم ادي ادي, آدي وغوري مركزها وهذا ليس يكمل هيد وقال إلا برثو وحاو يواجب وانصاسو الدين كبا كجي حتوه مركزو ادي ومسي الشرحيو ادي ادي سبيانا مركزو تعليمتها برشادو حيث يا, يا إساء في العقل والخلق والدين أيشي. انت سنروحي بالبضانة يا عقل قصة كررية دينت في دي عقل قصة زيادة بالاسمان العربي المبين وإنه لفي الزهوري الأولين وإنه كتاب قاني لفي الزهوري الأولين قطب توره قصر ناو قطب تور أنت كتاب مجد إله السوداء إلا كتاب ما kitab ka sayyid rasool ka sayyid ay soo daryo bal balay qahay waadood nay naxmadina dafamee kitab gadiiniya namaga aadba raac fasal qolahaa maga kutubti hore dhanba ka sheekaysaa kitab qumbali awalan yakoon inaan ahayn iyo rasool kana sabaraw islaay kitab kana hadda laga hadlay laho miyaga ayatan calaamad ay ku gartaan aya ku gartaan meena ugu filayn in ya calamee in ay qaaneen culamadu barisaa heebnada culamadu taas meen caayada han jeebnisaal sidii arutow yaqaanan be kitab kan iyo rasuulka u yaqaanin xay yaa kitab kooda ka waramayay kitab koodi ba ka waramay waxa taayada tirba oo kitabka ku jeeyaa aya kitab kooda sida ay ugu qoray bartay ba wa yarbadan waxaasna tafatana hada ku jira kitaab كتاب كاسي taas meen aayada uu kelayn in kitaabta waxa ku jira kitaab ay ka waramaan horeba culimadu ay yaqaanaan walaan iyo 200 sano ahayn wallaahi kuwan kitaabta bayna ayu arabtaha aayada neena calaamad ay ku gartan kitaab inuu kalaam ilaahi yahay ugu filaynnaan aheyn in ay calaamoon in ay yaqaanaan qawlahu bani israeel walaw nazzalnaahu quraanka hadaan soo waan arabaahin ama luqada carabiga si aan uga hada qoonin ba ajmir lahawo huduudani araga u dhashay suu an luqada si fashix ah ba lahaajajan oo weeyaan arabaahin oo dhan dadka oo kuwan ku ku mu'min ويا بلال ما انت قسطت بيدي الى عين جميل وعربي كتاب كان عجيب لو سو لها سون عربي صافي ديلها حدي كو كسو دغاي اي نكون عجم القران كن عربي نكون لان صافي ديلها ويا بلال حاج الله يوي وله نزلن حدي ان سو دجين لان عجم ما كانوا ماين نقدن في القرآن كمؤمن هذا رسول ويعارم يان ويقولي ويقانين وساعدكم يقانين آمنوا يقانين, يقانين وعرف كررش أو قريش كررش أو مكة كررش أو هو هو فدر بدنا أو لفت وقولي وقص رجسك بجدية نحول نقرأ كذلك سلكناه في قرور بالمسلمين كذلك كما سلكنا في قرور بحارة هو هذا نقولين حوار كتاب كديدا إذا عن قلبك أوجب كتابك بينيان كذلك أساسا كلام سلاجنه أوجب البينة إن كتابه إلى إلى بيني فيقول بالمديمدين كسر قلبك ولا كسر المديمدين ترى أساسا كلام كتاب المديمدين إلى وحصود الجيو مردك قوان قوان بين المدين بالله سبحانه وتعالى لا يؤمنون فواعمهايان به كتابه حتى يروه عذاب إلا عذاب كان على من يحنون قبلنا عذاب تأكد به فواعم فيأتيهم بوهيمادو بغطة تنسيك كريسة وهم لا يشعرون ايوان في لانه واختي عصاك رمين دون بقال لي تمحانه وتعال مركبة الصدى هلستان مروا واينا ايانا وحيد رمين لا يؤمنون به حتى يرؤوا العذاب عليه فيأتيهم قويما دعاك بغطة كريسة وهم لا يشعرون ايوان في لانه فيقولوا مركبة الحيدة هايان وقال نحن من نحي كل نوكر تولي الى ومن نوكر نيس عذاب كالنقى مياه يستعجيون الدك دك دك دالبيان سلو مراه ورايه انكسر ورايه يعذاب كالنقى ملعقى ماذا مهي كان صاحب قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامضر علينا حجارة من الصماء او يتنا باعداء صاحب كالنقى ماذا يستنعون قال لهم اذاب عذاب كالنقى يستعجيون الدك دالبيان افرأيت بل قورا انما تعناهم هذا نرحا سنين سنوين ثم جاءهم ويمادو ما كانوا وحي احايا يوحدون اقول الله يوحد عذاب كه أغناء. ما اغناء نحو قطري حانو ما كانوا وحي ان يمتعون اقول الله يوحد عيو عديب بقل سنة شو حض لاو بقل ومدان لاو بقل مانونا تابد بقل سهل الله نوري ووحع الله وحي نفتي سرطة وهلو عليه سبحانه وتعال نحي جعيشهاي اوه ودنتقو عذاب اللي بري وحي نحو قطري وحا لو ci ugu barwaaqo qabta wa ka yiri hadii ka mustafaqo suurso ku sheere markii hal markii aan arkay la qosiyay oo la soo saaray warii ga barwaaqo maartay la yaab taas ugu yiri suurso salaam salaam adoon kan ilaahi abuuray oo dhaway markii la isku ku awoormay ila maalku tagaayo inta aad ايه اللي كيني القيامة نارك هالمر لفوسين ايه وعلى الصوت بحين ايه وعلى ورئيسين ايه والولقة النعمة ما ارصي لا يحبه كل جوابه يو رجي ايه حصله صلى الله عليه وسلم مالك هالله حولي حتى من الكود فقالوا سنة وقلوا راحين كنتا سنة ليسا سنة ثلاثا سنة ثم جاوا ما كان يحدون وعذاب قلوا قبروا قبلوا عذابكم ما اغنام فوقوا الطراء ana mahad goor ma kaan wax aan yoo soconaa qol oo rox waxa adoonka ku eelan tabar waxa aad baye waxa xunayeen waxa meeshey seexanayeen deganaayeen waxa korayee waka waxa uu waxa uu ku taray walaa ahlakna ma aanan helagin nin qarye tin qaryo illa hadan helagnin laha waxa ay qaryadaasi mundirin ku degow waliga ذكرى وما كنا ظالم. ذكرى لأجل ذكرى. محمد رسول الله ذكرى وانا درت وما دواني. أرسل سياح إله سبحانه وتعالى إيوه وحولها ذل عاصم ذكرى. رسول الله دلنا إلا الله ذكرى وانا درت وما كنا ظالم. إله يسوعي دكت ماضي لابنهم معه قابنهم معه رجنة وما كان الذات لما به كتابك الشياطين يبريل وحفو الأمين هذا السودج وحصوري يقاديه جلوحي على بابينه ينسوده وامك الشياطين كتابك المسود الجن وما ينبقي الله منا وحبهون وما يسلعون مأوودان بشيطانك وما وعريك كره كتاب وحكو أبوان مما شيطانك وكب كتايا وكب وكب وكبيني وهذا وكى رسول كو يسولة البقرة قوله الواخر شيطانك وكعرا يكو أخريه صحيح صحيحه و بحث ذوي رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن كان ذي سورة الله أبوه بعد ذلك قد أنا أوقر هياه كمتا رسوله قادتك و بريجري ديجري برشاله يذو و براته كالتلتان كذنه و حسروا رسوله صلى الله عليه وسلم براته سورة ذلك وما ينبقي لهم مانا أحبانوه وما يسلوا المبأة أولان شاعدين إنهم شاعدين عن السمع القرآن كإنهم غلان لما اعزونونا وكوالا جاثب ايامو مغلق كرام مرانك الشيطانك فلا تبعو حباريا مع الله اله من عيسر اخر فتكون اضنق وثمين المعددين كل عذابوه فلا تبعوها بريا مع الله الها اخر فتكون من المعددين فصولك الخطاب كله على الله كإنك اللي اله غيرك اضب برده والوعداد محايا لمشرك باطاوي برياض محايته وعباد اله باسكالي وانذير قدك نبيله المحمد ashira taktarawada على ay ku dhaw qawada ku dhawti ayu aleh subhanahu wa ta'ala marku ilaahay soo dajiyeen rasulku caafimaad gelayoo iyey raaf safarin toqoray burtas ayu dhawaaqay wa salaha buu yiqaa kalimad markay balaaydo duco ay soo yeeray rasul soooray waxa dhacay waxa raafin rasuluhu subhanahu wa ta'ala waxay ka war maadaan dhan fardaa saddan soo si ويسواء قالوا لي مخصا مرضا لولي جلوسا لديه يجير جل. كاكا عميش ومرضا كورقا بينما نكو أقوى نبدي نذير لكم بيني هذا العذاب الشديد وكأريك ويطبن لك صائر اليومي لهذا جماعتنا وصوردنا مركا يكسوه ذلك طبت يداء بي له صلى الله عليه وسلم إلا جود ويسوكاتي ومدك القريش أولا لانقرابه ذلك يا, يا, يا, يا فاضمت إلا وكسوه ختم بنت محمد انقري نفسك من النار فين لا اغني عنكم الا الله وين بدون دغاشيره تقربوا الله اقربيني اي كودو ساعاتو حل روايه دعوه يا لغا بلابا شهركاو يا منكرك ان الذي لغا بلا غريا وحتى دعم باه يا معروف كفرتنجي هبل بلا غريا غريا بلايو اه راترا وخوان حقا حي وملك معروف كفر يا منكرك الاي ما ورانا ماي dadkuna ka qaadamayaan haayayadaan ku dhaawmayna kitab fiidan nugu dareeyo kharaab yahay fa balaay ka bixdawo waxaadin joogana saraati kii noo khariigano wakaso naqa qaawan baayo wanti la sheeg wax fi sarri oo jilci jinaaqi qarab kaaga إني أنا بيري بيري وانكاحي مما تعم واحد ثمانين سنة واحد ثمانين سنة بيري وانكاحي. وتوكل على العزيز. مركز ساعات له هذا. إدماع كعب صني. وحط ثلاثة صار صوكل صنطة. قال عزيز الله غارف كان لجأت كان. استوى يعده لجو. الرحيم يعني فريست الذي الله ثلاثة صاروا. يراك قارك. هنا تقوم مركز يستعج يسول. وتقلبك مركز قد قدم يسول. مربى عاد ست ثمانين في ساجدين ayaa hayo dilishaan bay kamintay الجامعات من waajib yahay dadka suknay e mar rukuei e mar sujuday e mar ixtidalay e mar fariisanay e mar ixti kuwa marka aad ku dhax jirto taqalalka soo hayayso ilaahayga ku arkaa ilaahayga sala saarow inahu ilaahay huwa sam'ul alim wa nika ما badanay maqalka badan ka على من تنظر شهادين تذكر كي قوي الدكتور رسولك كسو صلى الله عليه وسلم شهادان كميسودة وقرآن كنا شهادان كم ما مغلق كرو وقبل إيه عبدلقد الأخرية هو شهادين كسو دكتو ما ينكره رما تنظر وهي كسر الدكتور شهادين تو كل أفعالك من بين أور برم كل شيء من قدام ببرم أفعال سوادم هذا الكيس وبين أور بين وأنت قاعد لا يا بين أور روح أصلا يردن واقف في قدام ka sidaan ku sedegaa yaroqona sam'a marayiqta waxay ku hadleysay soo xadaan oo markaas ay u keenan kuwan afaakiinta cadiiminta wax yadaanu wa aktharhum kaadibun kuwa shaadinta ay wax yasaay baanta u keento badan fad waa yar oo kelimad iyo boqolba ku daran guusa sallallahu alayhi wa sallam yaroqona kuwi ee bin awurka badan ya shaadinta koy kusoo dadta ilaahay ka waran u wixiyo taw waayoo kan yulqoon shaadinti weedan asna waxay soo maqreen malaa'ita kasoo maqreen ayay ku riidan koy weliga u aha awriyada u aha isla shaqeynayeen waad faran waqwan shaadintu wixiyoote badan kod ka diwana wa baari yaro hal يتبعون وحارعال قاونا كو باديويو شاعرك يا رع ماشي إلهي كتاب في سير روحنا يا اي كرعان كو هانونزل هو شعراء وحارعوا عليه سبحانه وتعالى واسيو بني هنا كو إلهي الهي يودي شي كل حروي شعركو ذلك باديويو والقران يهي و شعراء شاعرين تقو ببياغا يتنعم الغون بصع ارام ترى ميدن اوغين انهم في كل وادين تッカ ستار باد راہ بہن ہے یہ ہیموں ہے نا گرم کاوے دمبو باد کو آ یا شاعر کاوے دمبو باد کو امانی روح شریعائی او مان او مان تائی وکواص تک سوال لئی قانا و كوهي كيسانتو قران كو رويح الزي وحيات الضوءي غويغيس ملي كو واسي واسيني ايشك ا لم ترى ميران هر كين هول اوغين انو ميو في كل وادن فكستو بادلها يهيمنه ا دخ غالان وا نومي قواني دحان ماي عرفو تو ا تشاعر كسو يالاو وا هو سنسين بوو صناين بو شاغنا احساسان هاي او كانان هاي او دكاسان هاي الذين صالحات و عمار شوهان سنني كود بويا دا او هذنا شعر القران سوا عين لكن مرمر الشعر او اسلام كود دفاعه او اسلام كوه عدي او هبه عبد الله رواحه قري اا نين كيدي جري كعدو مالك او قري حسان بن طالب او قري الله او نشييك الرسول صلى الله عليه وسلم منبر من كقرب ايو قوي جريئ حسان ومثابت مركا رسولك ديه جريئ جبريل با كولاجيل الى وجبير كو خويش u daind to gaba ayo islaamka difaac ilaa ladina kuimo yin wa shucaladaha aamanu wa qanil saah ilahi rabiyo amalku الله كثيراً tansabey صيلك karu la ka filan in badan ku sayireen oo السجر قال بعد ما ظلمه انت اللي بنيكد كوي عائلة اهية قالوا انك يصوه الشعران عائلة اهية حسان بكر رسوله قال انك يستاجيه هناك اهجوه قالوا صاحي اسلامك يا رسولك مركزه هل كاستاج استغوى ودها هي وحانا هي اللي واحد وحانا اغسنه كلها اسكالد عيد دواق مركز رسولك اه اه اه اه افر حيوه قالوا انك يصوه اجيب شعيرك وقصره يوقع وانتصروا هي شرعي وإصداعي من بعد ما ظلوا أنت الذين يكذب وسيعلم ويُدانون الذين ظلموا كل إلى عاشي أي منقلب ماشي ينقلبون عن النقلام ماشي عن النقلان يان ويُدانون بالله إلى عاصي وقال لماذا يقولن صحيح ذل الله سبحانه وتعالى وهجواته وعقي ويُدانون ماشي عن النقلام بري أيام من ماشي